الله جل وعلا كذلك وهذه الوقفة الثالثة في صورة هود قال وقال اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها أي سيرها ووقوفها إن ربي لغفور الرحيم لو أخذنا الله جل وعلا بذنوبنا لما مضت السفينة قيد شبر لذلك قال وناسب أن يقول إن ربي لغفور الرحيم فمغفرته جل وعلا لذنوبنا ورحمته تبارك وتعالى بحالنا هو الذي جعل هذه السفينة برحمه الله تنجو من تلكم الأمواج العاتية وإلا كانت الأمواج أشد ارتفاعا من الجبال لم تبقي شيئا إلا غرقت وحفظ الله جل وعلا نوحا والمؤمنين الذين معه ومن كتب الله لهم أن يبقوا أصولا للحياة بعد زمن نوح عليه عليه السلام هذا من معاني قول الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجرئها ومرساها إن ربي لغفور رحمة